أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها صدق الله العظيم صدق الله العظيم وذلك في بداية الآية التاسعة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي فماذا تذكر من قول الإمام في هذه الآية كان آخر ما قاله الإمام إنه لا يبعد أن يكون الخضر هو الذي مر على القرية لأن الخضر لم يزل حيا من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك على ما سوف يبينه الإمام في سورة الكف أما إن كان الخضر قد مات قبل هذه القصة كما يقول ابن عطية فإن قول ابن عطية يكون صحيحا ثم أورد الإمام ما قاله النقاش من أن الذي مر على القرية هو غلام لوط عليه السلام وما قاله عدد من الأئمة من أن القرية المذكورة هي بيت المقدس فتح الله عليك يا ولدي فتح الله عليك نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي والذي أخل بيت المقدس حينئذ يا إخواني هو بخت نصر وكان واليا على العراق وحكى النقاش أن قوما قالوا هي المؤتفكة وقال ابن عباس في رواية أبي صالح إن بخت نصر غزى بني إسرائيل فسبى منهم أناسا كثيرا فجاء بهم وفيهم عزير بن شرخية وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم إلى بابل، فخرج ذات يوم في حاجة له إلى دير هزقا على شاطئ الدجلة. فنزل تحت ظل شجرة وهو على حمار له فربط الحمار تحت ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم ير بها ساكنا وهي خاوية على عروشها فقال أنا يحيي هذه الله بعد موتها وقيل إنها القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت قاله ابن زيد فقال لهم الله موتوا مر رجل عليهم وهم عظام نخرة فوقف ينظر فقال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام قال ابن عطية وهذا القول من ابن زيد مناقض لالفاظ الآية إذ الآية إنما تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيها والإشارة به هذه إنما هي إلى القرية وإحياؤها إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. وقال وهب بن منبه وقتادة والضحاك والربيع وعكرمة القرية بيت المقدس لما خربها بغت نصر البابلي. وفي الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث وقف إرميا أو عزير على القرية وهي كالتل العظيم وسط بيت المقدس لأن بخت نصر أمر جنده بنقل التراب إليها حتى جعله كالجبل ورأى إرمياء البيوت قد سقطت حيطانها على سقفها فقال أنا يحيي هذه الله بعد موتها والعريش سقف البيت وكل ما يتهيأ ليظل أو يكن فهو عريش ومنه عريش الدالية ومنه قوله تعالى ومما يعرشون قال السدي يقول هي ساقطة على سقفها أي سقطت السقف ثم سقطت الحيطان عليها واختاره الطبري وقال غير السدي معناه خاوية من الناس والبيوت قائمة وخاوية معناها خاليا وأصل الخواء الخلو يقال خوت الضار وخوية تخوى خواء وخوية أي اقوت وكذلك إذا سقطت ومنه قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أي خالية ويقال ساقطة كما يقال فهي خاوية على عروشها أي ساقطة على سقفها والخواء الجوع لخلو البطن من الغذاء وخوة المرأة وخوية أيضا خون أي خلا جوفها عند الولادة وخويت لها تخوية إذا عملت لها خوية تأكلها وهي طعام والخوي البطن السهل من الأرض وخو البعير إذا جاف بطنه عن الأرض في بروكه وكذلك الرجل في سجوده والآن ننتقل إلى قوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها معناه من أي طريق وبأي سبب وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان كما يقال الآن في المدن الخاربة التي يبعد أن تعمر وتسكن أن تعمر هذه بعد خرابها فكأن هذا تلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته وضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه والمثال الذي ضرب له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم أي أن يحيي الله موتاها وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه قال كان هذا القول شكا في قدرة الله تعالى على الإحياء فلذلك ضرب له المثل في نفسه قال ابن عطية وليس يدخل شك في قدرة الله تعالى على إحياء قرية بجلب العمارة إليها وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه الآخر والصواب ألا يتأول في الآية شك وننتقل الآن إلى قوله تعالى فأماته الله مئة عام قال ابن عطية وظاهر هذه الإماتة أنها بإخراج الروح من الجسد وروي في قصص هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بعث لها ملكا من الملوك يعمرها ويجد في ذلك حتى كان كمال عمارتها عند بعث القائل وقد قيل انه لما مضى لموته سبعون سنة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيما يقال له كوشك فعمرها في ثلاثين سنة وقوله تعالى ثم بعث معناه أحياه وقد تقدم الكلام فيه وقوله تعالى قال كم لبثت اختلف في القائل له كم لبثت فقيل الله جل وعز ولم يقل له إن كنت صادقا كما قال للملائكة على ما تقدم وقيل سمع هاتفا من السماء يقول له ذلك وقيل خاطبه جبريل وقيل نبي وقيل رجل مؤمن ممن شاهده من قومه عند موته وعمر إلى حين إحيائه فقال له كم لبثت والأظهر أن القائل هو الله تعالى لقوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما والله أعلم الله وقوله تعالى قال لبست يوما أو بعض يوم إنما قال هذا على ما عنده وفي ظنه وعلى هذا لا يكون كاذبا فيما أخبر به ومثله قول أصحاب الكهف قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم وإنما لبسوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين على ما يأتي ولم يكونوا كاذبين لأنهم أخبروا عما عندهم كانهم قالوا الذي عندنا وفي ظنوننا أننا لبثنا يوما أو بعض يوم ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين لم أقصر ولم أنسى ومن الناس من يقول إنه كذب على معنى وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لا مؤاخذة به وإلا فالكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه وذلك لا يختلف بالعلم والجهل وهذا بين في نظر الأصول فعلى هذا يجوز أن يقال إن الأنبياء لا يعصنون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه إذا لم يكن عن قصد كما لا يعصمون عن السهو والنسيان فهذا ما يتعلق بهذه الآية والقول الأول أصح قال ابن جريج وقتادة والربيع أماته الله غدوه يوم ثم بعث قبل الغروب فظن هذا اليوم واحدا فقال لبثت يوما ثم رأى بقية من الشمس فخشي أن يكون كاذبا فقال أو بعض يوم فقيل بل لبث مئة عام ورأى من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها ما دله على ذلك وقوله تعالى فانظر إلى طعامك وهو التين الذي جمعه من أشجار القرية التي مر عليها وشرابك لم يتسن وقرأ ابن مسعود وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه وقرأ طلحة بن مصرف وغيره وانظر لطعامك وشرابك لمئة سنة وقرأ الجمهور بإثبات الهاء ويكون يتسنه من السنة أي لم تغيره السنون قال الجوهري ويقال سنون والسنة واحدة السنين وفي نقصانها قولان احدهما الواو والاخر الهاء واصلها سنه مثل الجبهه لانه من سنهت النخله وتسنهت اذا اتت عليها السنون ونخله سناء اي تحمل سنه ولا تحمل اخرى وسنهاء ايضا